حياتي من الزغر ها دمير هاوين على الصاحة يا يم حسين هاوين يم هاوين على الصاحة يا يم حسين هاوين يبعد أمك بعد ما فيك جيء يا يا يا بعد أمك بعد ما بي يا يا يا, يا, يا... لك يا يا يا يا ما رادي الحزن للغير ما رادي ناعوها الخبر للقلوب أسئلك عن حبيب حسين ما رأى يا الغاد يقل برض الغار يا, يا يقل أن دبح برض الغار يا ياغر يا. يا يا